حامل المسك تقدم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنا إنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري من مسجد الدولة الكبير بدولة الكويت وقال سورة, المؤمن. مؤمن. سورة المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وسورة الجاثية Sie limitieren, että sa planeet noin m Sinun Blaiselasta eteenlaista Jouka antaa Tujen ohjaan Puutasse ونطق عليكم بالحق ودعاء ليلة السابع والعشرين من رمضان عام 1428 للهجرة بصوت الشيخ نشاري بن راشد العفاسي سبحان من لبس المجد وتكرم به والآن سبحان من لا نترككم ينبغي مع كلام ربنا العظيم غافر الذنب وقابل, الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا, لا إله إلا إله هو إليه هو المصير, إليه المصير, إليه المصير